فقال منصور رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في قراءه في القران وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القران شافع مشفع وناحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلف ظهره قاده اوشاه الى النار رواه ابن حبان في صحيح قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سبق ديانه عده فضائل لقراءه القران الكريم وذالك من احاديث كثيرة تبين لنا هذا الفضل ورأينا اول فضل أن حامل القرآن وطارئ القرآن بمعنى حافظه فهو خير الناس كلهم فرديا رأينا ان الحرف منه بحسنة فالحسنه بعشر امثالها إلى اضعاف من ذلك وفادته ان الاجتماع على مدارسه القرآن وحفظه وتلاوته ودراسته وتفسيره غنيمه لاربعه اشياء منها نزول السكينه وهي الطمانينه ومنها تشيئ الرحمة لمن كان في هذه الجلسة ثالثا أن الله يذكرهم في من عنده في الملأ الأعلى ويباهي به ملائكته وان تحف هذا المجلس وحيثما كانت الملائكه طردت الشياطين كما هو معلوم ومن فضائل التي رايناها ايضا ان أف أنه أفضل من اشراف أموال الناس أفضل من اشراف أموال الناس فمعنى وتيج الانسان من دنيا كالتجاره او متاع الا وحفظ آية واحدة من القرآن خير منها لانه يحفظ كلام المولى تبارك وتعالى وخامسا من فضائله أن قارئ القرآن العامل به المؤمن مثله كمثل النبات الذكي الرائحة والطيب الثمره يعني صالح ظاهره وباطنه ويؤثر ان لم يؤثر على الناس بباطنه فهو يؤثر عليهم بظاهره لذلك يمدح الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مش كيف اذا كان قارئا للقران فانه يؤثر في الناس بظاهره وهو القرآن ومن فضائل أيضا ان قارئه له احدى المرتبتين فإما ان يكون مع السفر الكرام البرره وإما أن يكون له اجرا فمن أحسن حفظ القرآن واعتنى بحفظه وحمله كان من السفر الكرام البرره وان كان اقرا القرآن لكنه عليه شعر يتتعتع فيه فهذا له اجر واخر الفضل الذي رايناه الى الان هو وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الى ابي ذر حيث قال له او اوصاه بقراءه القران وبين له السبب والفضل قال انه له او انه لك نور في الأرض وذخر في السماء القرآن نور في الأرض به الناس في حياتهم وعندما نقول في حياتهم من العرش الى الفرش من اقخم الامور الى احقرها في جاء ليبين للناس كل شيء ومن العجائب ان شافي رحمه الله تعالى كان يقول ما من شيء على وجه الارض من امر الدنيا او الاخره الا ولا نفيه علم في كتاب الله في له كيف قال الم يقل الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ومن عملا فاجزوه اذا كل شيء جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما جاء به القران يبين لنا كل كل القرآن هذا ليس فقط انزله الله لترعى به الحياه الروحيه كما يعني جاء للحياه الروحيه وجاء ايضا لاصلاح الحياه الماديه من الاجتماع والسياسه والاقتصاد واي ذلك من شؤون الحياة او يصلح لكل الميادين ومن زعم ان القران لا يصلح في هذا الميدان وانما يصلح في ذلك كما هو حال العلمانيين والحديثيين فهو كافر بالله تعالى من عليه الحجج الا هو كافر حلال الدم الذي يقول ان القران مثلا لا يصلح لشؤون الحياه الاجتماعيه او الاقتصاديه او السياسيه وغير ذلك نفهموه طيب عليه حجج نوع اللي جاهل ولكن ان اصر فهو كافر بالله لذلك إنسان لابد ان شاء الله بده يعلم ان هذا القران نور لك في الأرض ثم هو ذكر لك في السماء فذكر لك في السماء اي اجر لك ذاهره ما له اجر عند الله زادخره الله لك وستر هذا الاجر يوم القيامه من بين الفضائل ايضا ما يحدثنا اليوم عنه جابر بن عبد الله فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القران شافي مشفع شافع اي يشفع في صاحبه لكن الشفاعه لا تكون الا بين الله فإذا هو مشفع من الذي شفعته من اعطى حق الشفاعه هو الله اذا في القران لكن شفاعته ليست ذاتية من اصله ولكن الله يشفع في الناس لماذا قال لو قال شفعنا فهمنا لو قال شفع ان الله الذي جعله شفاعه لكن لماذا نص على هذا قال هو مشفع هذا ليدل على مرتبة زي. القرآن عند الله أسمع. لأن الله لا يشفع احدا الا اذا كان له مقام عظيم عند في القران له مقام عظيم عند الله تعالى فشفع شافي المشفع لاحد مصدق الشفاعه نوعان الشفاعه نوعان الشفاعه الاولى هي لجلب او لدفع العذاب لدفع العذاب انسان استوجب العذاب حق عليه العذاب يعني مقصر في امر كانبغي ان تعذب كانذكر لك ان الله عز وجل جعل اربع انهار يتطهر فيها الناس كاين اربع ودان نطهرو فيها ثلاثه في الدنيا وحده في الاخره ومن لم يتطهر في الدنيا تصغيره في الاخره يعني ما تخافش يتطهر غير تطهر يعني لا يدخل الجنه خبيث لا يدخل الجنه احد نجس ده بده يتطهر تطهر الانهار الموجوده في الدنيا هي الاعمال الصالحه الحسنه ان الحسنات يذهبنا السيئات واتباع السيئات الحسنه تمحوها اذا شوف هذا نهر عظيم حسنات فاكثر ما من استطاعه منكم ان يستكثر فليستكثر هو يكثر لانها نهر عظيم يطهر الانسان من السيئات التي يقترفها كل يوم بين الصلوات كما جاء في صحيح البخاري لو ان احدكم كل يوم اغتسل بنهر ان يبقى من ضرانه من شيء قالوله قال كذلك الصلوات الخمسه تكفرنا الخطايا الصلوات الخمسه تكفر الخطا وايضا الصيام الصيام وجنه الصيام مكفرا للسيئات يعني الانسان يكثر النهار الثاني ونهره نشيل حسنات ولكن نهره المصايب المعايب مصيبه مصيبه تقع على الانسان ان صبر واحتسب فهو نهر ينتشر في من الخطايا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المبتلى يمشي حتى لا يكون عليه خطي حتى لا يكون عليه خطايا الارض حتى لا تكون عليه خطي بشرط الاحتساب والصبر حتى يحتسب ويصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يودنا اصحاب العافيه صحاب العافيه يعني اللي الناس اللي ما مرضوش لم يمسهم فقر ولا مرض ولا ذل يبدو اهل العافيه يوم القيامة أن تقرض جلودهم بمقاريض من نار يعني كركنوا في الدنيا تقرض جلودهم بالمقاريض كلها بما يرون من اجر اهل البلاء واللي يتمنوا غير كنا المرضو كنا نتعذبوا كنا يرون اذا هذا نعم نهر عظيم اذا عند الله نهر الحسنات ونهر المصائب الانسان المؤمن له في نهر السادس نهر الحدود والكفارات نهر فمن اقترف حدا من حدود الله وتاب الى الله بشرط يتوب ويقام عليه الحد فلان قتل نفسا تاب وقتل نسن جنى وتاب وقطع هذا يكفر المعصيه يا جماعه اسم القذبه اذا ف باب الحدود والكفارات الكفاره معروفه هذا النهر الاخر صح عندك النهر ثلاثه قالك هذه ما اذا لم ينفع الابواب مع النهر اذا تنفع ولقى الانسان يوم القيامه ربه بذنوب فما دام تلطخ لا بد ان يرج نهر الارابع وهو نار العذاب نار النار يعذب حتى يخرج هذا المسلم هذا المسلم استوجب العذاب الانهار لا تتمكث دارها سلك المدفج فهنا الشفاعه تاتي ان شاء الله لمن شاء الله فياذن الله عز وجل لمن شاء الانبياء الشهداء الصديقين والصالحين والملائكه والقران والصيام زي الصيام عبادات معينه تجي تحاج عن العبد تقول يا رب شفع فيا ان يقبل شفاعتي فيه يعني على جال هذا لماذا الشفاعه جاءت بدفع عذاب. عذاب هناك شفع اخرى لد... ل... لجل ثواب تزداد في الدرجات تزداد فوق فاذا الشفاعه للمسيء تزيل عنه الاذى وللمحسن تضيف اليه الثواب تزداد ثواب فقال شافع مشفع قرئ محل المحل في اللغه العربيه هو الشده حتى صار يقلق على جوع شده الجوع شده الجد الارض لما تكون شديده الجذب وش يقولوا اصابها محل اصابها قحط جد فوق المحل هو الشده والمقصود هنا هو شده الكيد شده الكيد والمكر ومنه قولها الزوجن وهو شديد المحال ان الله شديد المكر باعدائه والمكر رواه المكر الانسان ينكر مكر بالخير ومكر الشر مشى لد ينكر بالخير يحاول كيف يصل حتى يدفع انتظر يصل الى السلطان تقول العرب انحل الرجل اذا كاد لك او عليك للسلطان اذا كاد لك يعني باش يخدمك يدير طريق للسلطان باش يعقوه انت يدير طريق السلطان باش يخدمك يدير طريق السلطان باش يحري لك شيئا انه يفر في فصحى هذا كذب لك او عليك كذلته فهو ماحل ماحل لك كان يدينكر بك ينكر بك اي يوقعك في الهلاك فيشيك الى السلطان فعل كذلك هذا لاحل ايضا لاحظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم القران لاحل عند الله يعرف كيف يصل الى الله عز وجل شك متشبهش القران يعرف كيف يصل الى الله عز ويصل ويحاج ويشفع يطلب الشفاء من الله بحكمه بالحاج فمن اخذ هذا القرآن وحفظه واقام حدوده وعمل قام حارما فقد جعله امامه يعني امام يعني يمشي وراه فمثلا جعلت فلان امامي اشرت وارجعته قدو اقتدي به فمن جعله امالا ساقه الى النجد بجنه مازال ما تدخل يعني وكان ما تقصش راسك راني هنا اعرف كيف اوصل ومن عمله ولكنه هتك ستره ولم يقم حدوده منتهكه محارمه فاذن قد جعله خلفه بينما يشوقه يجذبه هو الى النار سيشوقه الماء القران يجذبه ساقه الى النار والمشكله الكبرى وين انه ما حل مصدق الله يصدقه يشقوله فتعرف المشكله ان القران ناهل مصدق لانه قد يمكن بك انسان ولا كاذب لكن القرآن ماحل حل مصدق اذا شو ايش قال القران شافع مشفع لا مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار يدبه اذا عرضش ما كان ماحل ولا من يماحلها الإسلام شو ماذا يدافع أن يمكر الاسلام يمكر بشيء على الاسلام لخدمه الاسلام في علي إبراهيم بكذبات الثلاث عند ايش في سبيل الله كله في ذات الله جاء في روايه احمد وايش قال النبي صلى فيها قال ما حاول بهم الا عندين الله ما حاول بهم الا عند الايمان مكر بهم الا يدافع عند الله هذا معنى سناح لذلك وايش قال في التفسير المصنف قال ماحل بكسر الحاء المهمله اي ساع يسعى اما الى مكرك او مكرك وقيل خصم المجادل ايش قلنا لك الاهما والحديث الذي بعده يؤيد هذه الشفاعه يقول عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرا القرآن فإنه ياتي يوم القيامه شفاعا لاصحابه حديث رواه مسلم وشئت بتمامه في الحديث عن سوره البقره والعمره خاصه سوره البقره والعمره اقراء القرآن احفاظ القرآن شيء قرأوا بقدر اش قلنا قرا اش معناتها تطلع على الجروب تلاوه وتطلع على الحفظ انا المقصود بها الحفظ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ام الناس اقراهم لكتاب الله شي معناتها يقرا بالذات اقرا معي احفظوا واجمعوا له. لهم اقراءه القران أي احفظوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه قال النووي رحمه الله المراد بالقران ياتي الشافع لاصحابه هو ثواب القران ثواب التلاوه ثواب الحكم الثواب هو الذي ياتي يوم القيامه ويشفع لصاحبه وليس المراد ان كلام الله دخل القران القران كلام الله القران كلام الله لا ينفصل عن هواياته لا فاصل عنه سبحانه وتعالى وهذا التفسير للنووي يرجم اسواء المعتزله الذين قالوا ان ما القران مخلوق بانهم استدلوا بهذا الحديث المعتزله قالوا انظر قالوا انظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم القران ياتي اذا فهو قد صور في صوره ولو كان صفه من صفات الله لا, لا تنفصل وتصور بصوره تدل هذا قالوا على انه مخلوق هكذا قول المعتزله الذين قالوا بخلق القران والادله كثيره ف اثبات ان القران كلام الله غير مخلوق كثيره جدا ساتي تفصيلها في دروس العقيده نكمل ان شاء الله نصل الى صفة الكلام نصل الى صفه الكلام ولا نتحدث عن هذه القضية وهذا الحديث ليس فيه دليلا في الحقيقه ليس فيه دليل لماذا لان المقصود بقراءه القران فانه ياتي يوم القيامه شفعا لأصحابه ليس المقصود هو القران نفسه اي تلاوه ولا شعر او بالكلام كلام نفسه يعني هكذا تجي اي فلامين كذا مقصود ثواب القراء وبهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى في كتابه الذي يوشب الي الرد على الجاميه والزنادقه في صفحه 100 وكذا قال سعيد ابو سعيد الدارمي ابو سعيد الدارمي والامام دارمي صاحب السنن لكن يوجد دارمي بلاد دارم هذا ابو سعيد الدارمي عنده كتاب دافع ردنا على البشير المدرسي بشير المريسي, البشر المريسي انما تسجيل رد عليه فقال فان استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجب قال فهو ثواب القران وثواب القراءه ليس قراءه ذكر في صفحه 482 اذا ماذا اقرا القران فانه ياتي شفيعا فانه ياتي هو ثواب التلاوه والثواب ذلك جاء ياتي يوم القيامه شفيعا يا هذه كذلك الشفاعه هنا ياتي يدافع عن صاحبه اذا كان يستوجب العذر وياتي يدافع عن صاحبه ليزداد التواضع باش يزيد في الدرجات ويوضح هذا الشفاعه واحد يقول لك فسر لنا الشفاعه دايرة؟ كيف دايره تنظروا انظروا كيف يشرح القران الكريم جاء عن ابي هريره رضي الله تعالى او الحديث اللي دي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن حامل القرآن قد اشرك حال حافظ ابن بق حافظ غير بقره جاء راح كامل يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حل لي فيلبس تاج الكرم ثم يقول يا ربي سده فيلبس حلة الكرام ثم يقول يا رب ارض عني فيرض عنه فيقال له اقرأ ورقع ويزاد, ويزاد بكل آية حسنا هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه ابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الاسناد انتبهوا اولاد الحديث يجيء صاحب القران قال وما اعظمها من اشب ان يسميك صاحب القران افضل من صاحب المال افضل من الفلاح صاحب المال صاحب القران صاحب علم يقال لصاحب القران ايجئ به فيقول القران عندما نشوف ماحل مصدق فيقول القران يا رب حله حله ليس من الحلاوه اجعله حلوا بصلاه معنا تمام المقصود حله من الحليه حله من الحليه والحلي ما حرم عليك في الدنيا يباح لك يوم القيامه وهناك زينه اللي هي من انواع من الياقوت والزبرجد لا يمكن تصوره وهناك لباس فهنا الله عز وجل لاحظ يلبى نداء القران كانه مشفعه عنده مباشر يا ربي حله فيلبس تاجا الكرام تاج الكرامه تاج عظيم هو شعار اهل القران يعني يوم القيامه كل واحد ما يعرفش يعني تشوفوا معاهش ما تعرفش هذا علاش علاش تدخل الجنه غير الخير الله سوج جائر له شعارات فيعرف اهل القران بتاج الكرامه تاج عظيم تاج الكرامه والكرامه اكرام الله لهم الجنه دار الكرامه كما ان الشه... الشهيد عنده تاج خاص به وسمه تاج الوقار تاج. تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وافيا حاجه من ياقوت 700 ياقوت ياقوت واحده خف الدنيا ما فيها يتسوى اكثر من الدنيا هذا تيكون الشهيد عنده تاج وصاحب القران كذلك عنده تاج لكن كاينه ولا شعارات اخرى فمثلا الذي يتواضع لله الزوج في اللباس الذي يتواضع لله عز وجل في اللباس يعني التواضع في اللباس يعني يعني يلبس الواصف يلبس الشيء من زهيد في الثمن مش هو يلبس مثلا ثوب قميص تاع 400000 الانسان ما عندوش باش يلبس عيب انا بغيت يكون يعرف يلبس الشيء النظيف جيد ليش يعني ان الله جميل يحب الجمال ولكن تلبس شيء غالي نفيس بعد يلبس مثلا حذاء ب 10000 دينار هذا قديما ما كنا نسمع به هذا لا حذاء ب 10000 دينار يعني مليون هكذا حذاء ولا غير الى وذق للصاع ب وش يدير هذا 10000 دينار استعجب قديما كناش كاسلو بهادشي كي نشوف فتحت الدنيا ويقولوا على الفقر ودار الفقر وكاين فقر بالياد مشعالما تنظر للشباب تجيبو الحلة اللي عليه 85 نعلم بيدوش وفرحانه وادي المليون وستورديستا ديال بصح هادي شويه عاجب لماذا تقولك دار فقر هذا انا قلت فقر اين الفقر دار جشع دار طمع دار حلع هذه دار تعني. ما مش دار فقر دليلا اننا شيء كنبس تدخل بيته وتفاقيره هناك ما شوشناك يقوم يمسيلها لعنده في البيت 20 مليون 30 مليون خزانه 7 ملاين تلفاز 4 ملاين تاكوا اورا هيك عن اشياء اخرى كلش انا أكيد. هذا ما كانش فاقي موش فاقيق فاقي الصح لا يظهر عليها ابد فكيف هذا صاحك اخوك في الله تلاحظ عليه دائما رواه العام وقمش واحد وانت لا مش اللي فهم يستاه لوامات خشنيته بايت و بايت شو هذا عيب نقولش حرام صح كيف السبيل لنزع هذا العيب هو الترغيب في التواضع كل حديث في هذا معروف فقد جاء في سنن الترمذي واحمد ان معاذ بن انس الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله ان ترك اللباس تواضعا لله تركوه شينه له هذا كما تمام ولله لا يلبس الثخن هذا وهو يقدر عليه شوف. هو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامه اروح يا خلانه والناس قاعده تسمع اسمك يوم القيامه بس تسمع اسمك تعرف ولا تعلم شكون هذا كاع لا هذا اللي نداء دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي حول للايمان شاء نبيد بسوجحب من حله باهل الايمان لان جميل بسوجحب عظيم هذا الاجر لا لا قلنا شوف الشهيد عنده تاج الوقار حافظ القران عنده تاج الكرامه هذا يخير من اي شيء صاحب القران لما يعطي الله سبحانه صاحب القرآن تاج الكرامه وقال لا يرضى يا يا رب سيده سيحله حله الكرام داروا تاج تاج وحده ما يكفي يا رب زيدهم حله الكرام تيرضوا عليه حله الكرام يعني اللباس تاع شعار اهل القران فيلبس حله الكرامه صح خايرو صحه القران بانه من جنس العمل لانه اكرم كلام الله فاكرمه الله اكرم كلام الله فاكرمه الله يعني كيما كرمت الكلام تاعي نكرمك لانه كنت تصهر وتظمى كنت, كنت جوع كنت عطش في حمله هذا الكتاب فانا اكرمك اليوم ثم يقول يا ربي ارضى عنه شوف الشفاعه عجيبه ارضى عنه فيرضى الله عنه لا نشاط يصح القران الشيخ حميدي فيقال اقرا بعد ذلك ورقه ايبدا تقر خالدك عنده صوت الله يبارك ها في الجنه باقي بصوت الله يبارك يتغير لا, لا. ويبدأ يقرأ. اقرأ ويقرا اقرا وتسمعوا يقرا ويقرا ابدا الحمد لله يمكن. اقرا ورتق اقرا ورقه وتزاد بكل ايه حسنه كل ما تزاد ايه حسنه هذه الحسنه ما هي تفسروا على ما التي بعدها وهي الدرجة الدرجه في الجنه ف هذا فضل عظيم تجري ويتجسد لنا هذه الحسنات درجه ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اي ذا حافظ القران العامل به اقرا هو رضى ورقه تخيلوا في الجنه هو يغاول شبو فوق فوق فوق ثم وين ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر ايه تقرأها فإن منزلتك عند آخر ايه تقرا هذا الحديث رواه الترمذي وابو داوود وابن ماجه هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ما الذي بيننا هذا الشفاعه لتفعيل عذاب او لجلب ثواب شفاعه عشان ثواب زياده في بسبب القرآن فشو الذي قال لا زوج اربعته لما رضي الله زوجا قال له ارفع لي قيمه هيا نبدا لأ تقرا فيبدا في القراءه والناس قاعد تسمع اهل الجنه كلهم يسمع قراءه فلان عجيبا لا شان فاء يقال يقال له هذا عند دخول الجنه فيالك الحشول عند دخول الجنه يقال له هذا وصاحب القرآن معناه هنا ليلازم القرآن تلاوه وتطبيق تلاوه وامتثال يعني يقرأ القران ما يهجروش ما يتروش تحت الوعيد وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور لازم يقرا وبين لنا مقدار القراءه المطلوب شحجبين في اليوم ما نعجز حسبه في اليوم ما نعجز مره في 6 شهور فرشت مرشال لازم مره يختموا 6 شهور اقل يعني حاب بقول هذا شاء الله الله جزاك شكرا والعامل به يعمل به ألا لعنه الله على الكاذبين فلا يكذب وبالوالدين احسانا فيحسن وبذي القربى فيحسن كل ذي قربى فيحسن ما قريش تحسن لا تردي لا لا لا تطالب بالنسب المحال انشاز على هذا قادر يترك كل الشعائر هذه اقل لا يودي يمشي قداه انا ناسيه هذه صاغ ناصي اعمل بالقران واشوف القران للعاصي توب الى الله وتؤتي السيئه الحسن الشع ما شرط اكتم بالقران يعني انت الان لو غلطت وسبت انسان ما نعملش بالقران لا لا ما نعملش بالقران ثم توبش صح ما دام كتبت راني نعمل بالقران شوف باش الشيطان يلبس عليك ويقنطك من الرحمه ومن التوبه نتاع الله سبحانه اذا انسان يغلط ويتوب فقد عمل بالقران لان الله عز وجل قال الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بنسمي استغفر الله اذا ما يمشيش يقول شكون هذا اللي يحفظ القران شكون اللي يحفظ القران يعمل به هو المسلم اي سنخطئ تا تشوف فقد عملنا خطاوين باش نوصل للسر على هذيك الدار هاك دا يوصل شناه دا يوصل دائم عليها بعدا دا ليها ناوي بايت ندير هاك دا اللي وجدته لكم يدير في جدول الاعمال والله منيح والله حشاش الشمس حطبه دايره في جدول الاعمال تاعو خط خط ماشي تجي عارضه وفر مارشيت تاع الديره في بالك ديرها اليوم الساعه الفلانيه نديرها مور الفطور لازم لي هاو دارو في مصطافي دارو بار. قال الله قوالله لا تقتلوا انفسكم وراخاو دارو خمس طله نحيا نمرقوا باذن الله جام سوق لو غلطت بعدا تاع تعاود سبي وهكذا حتى تمسمو تاعي تعباش لا وي صاحبك يعمل بالقران اقتباس من القران تاعها هذرا السيارات مستقيم سراط الذين انت عليهم هل الذين عمل عليهم يسالون هذا لا شيء يبت قال يقال لهم اقرا وارتق وارتق في روايه اقرا اتلو القران وارتق اي ابقى اطلع ما اعظم انه اهل الجنه في الدرجه هذه ويشوفوا اخوهم دايين وين ها شوف وما بين الدرجتين كان بين الشمال والارض كان الغرف في الجنه هذاك مثلي كان راكب شفتك يتفدق القمر شفتو شحال عالي عليك هذيك دار غرف مبدا تركت ما تشوف خوك صح صح ما تخضش صح تكريد عليه ان شاء الله الزوجين تخلص حاجه دكرت عليها حبطات تشوفها حسيتها سكن مليح حتى للجنة كي تبقرا عليها في الوسطه تم تم الله اختراط قرايه حتى خلصت كي تقرى هذه الارواح والله تدخلت وخرجت هذه الارواح اللي احاف الى بلاد الافراح امنقيم قراو تشوف تتعجب تقول هكذا عايش خطره تخلاناها وخرجنا هنا في المسجد هذا خلاص كي بدينا نصوره وصلنا سيارحتينا كاع بعد تقوموا للصلاه شوف عباد اللي تعرفهم ساكم ديروا معايا تكننا مع لا بي. لما توصفها بسابع شرط وصفها يعني وصف دقيق قلت له بس تهيئ وصف توصف الارض نتاعها الحشيش تاعها الماء تاعها الثمار تاعها الشجر تاعها الخدمه نتاعها حتى السوقها سوق الجمعه حتى دعوه الله زوج اللي لعب يدعوها دعوه جي يتكلم معاه ماتت ايش تاج في اجتماع يعني بيت لله غير تعمل وهذا من اسباب علوهم شان يعب يعمل لا يستدويم في سنه عماد باخر يفكر هذا الاجر ما فجلس فتصور تما هكذا فاذا بحوالك فوقك درجات شوف هكذا ماذا فوق الاخر مثلو فوق الاخر مثلو فوق الاخر مثلو الى ماذا تعالى الجنه هي ترتض درجاتها فهنا يقول ارق ارق وارتق وارتق اي يقرا دون عجلة عقلك قم لقراء دون عجله مرتل كما كنت ترتل في الدنيا اي لا تستعجل في قراءتك لا في قراءتك واقرأ كما كنت ترتل في في الدنيا وهذه سو قراءه قراءه التللف مش قراءه التعبد اصره من قبل عباده الجنه قراءه غير قراءه التعبد في الدنيا خلاص تكليف في الدنيا اما هذه قراءه التللف تلت بي الله عز وجل وهذا دليل على ان اللذه تحصل بالقران حتى في الجنه انه كلام اين فكر طبعا يعني تعبد ولا ذكر تع... مش عند يتعبد. الماتشي تعبد ماشي تعبد تكبير تلت علاش يبقى اجر كاب وقت تعبد بدل هاتك عليه اجر تعبدها تلت الدليل على ان القران يبقى في الجنه مكتضا به وكيف هذه الملائكه الملائكه عبادتهم عباده صلاه الملائكه سلام تعبوديه ولا تذ ايبات ملائكه تذ ماشي تعبده وانهم فطر لا شكل لا يصور ما اكو شاصو تذ يتلبذون بيتهم كذا كتهضر قرارات تلبذ بها ماشي علي قال تتاجد نفسك تحب دير هذا الشيء ها واش معناتق قراءه القران الى درجات الجنه كما كنت تقرا وترتل في الدنيا وهذا دليل على ان الجزاء يكون على مقدار العمل ان شاء الله كما كنت تفعل في الدنيا تفعل في الجنه تبقى تفعل في الجنه وفي الدنيا ما الذي كان يجود الحروف ويحسن الوقوف امامها يتدبروها قشفع ما قش العمل بها دعوا اليها الى قدر الامكان تسمعوا يا جماعه على اقل شيء قدر بعض الايات ندعو اليها نعمل بها قال فان منزلتك او فان منزلك دارك وين جايه داري يا رب نجي دارك قال عند اخر ايه تقروها الله اكبر عند آخر ايه تحفظها اقراوا بالقرا طيب وين تحبس بالايات كل ما ايه تطقي اللي حافظ 10 ايات, آيات هاند 10 درجات اقل شيء 11 ايات اللي عامل بها عامل بها اللي حافظ 100 ايه 100 درجه اللي حافظ 1000 ايه 1000 درجه اللي حافظ القران كله 6000 و200 شيء درجه 6200 بركثلف 1000 ما... وشي درجه يعني شو شاد روح روح هذا ليه كل حسنه كل ايه درجه فهنا طبعا يقول ابو عمرو الثاني رحمه الله تعالى طبعا هو ورد في حديث ضعيف انا بحب نتبع على الضعيف احيانا شيء نسميه يرطش ورد في حديث ضعيف ان عدد درجات الجنه بمقدار آيات القرآن الكريم هذا حديث ضعيف ما تقول الرسول لكن يستدل بهذا عليه فان منزلتك عند اخر ايه تقرا هذا دليل ان عدد درجات الجنة. كعدد آيات. القران الكريم القران الكريم تعقب بحسب الروايات تختلف اياته تختلف اياته بحسب قراءه فلان عن قراءه فلان تختلف اياته فمثلا على قراءه ورش تجد مثلا ايات اكثر من روايه مثلا حبس. تجدها اكثر مثلا في روايه اخرى كذلك لكن يقول ابو عمرو الداني هذا امام القراء يقول واجمع على ان عدد اي القران 6000 ايه يعني توصلوا كما قلنا 6200 وشويه على التخيل 6200 حتى للتخيل ف 6000 اجمع عليها الواحد ما يقول تحت الاستاذ لكن ثم اختلفوا فيما زاد فمن من قال قيل و ايا 4 ايات و 204 كان لي قال 6200 و 4 كان لي قال 6014 6214 كان لي قال 6219 اللي شاع 6219 في اسئله تاع المسابقه كم عدد ايات القران 6219 اللي شاعوا ما توصلش الاعاده وقيل 25 استلف 220 و25 وقيل استلف 236 هاي حنا ضمننا بالاستلف 200 زياده اكثروا بها استلف 220 شحال كاين في الجنايد المباراه بعدا يقرا استلف 220 درجه ما بين الدرجتين نعلموا تناشين قال الصحاب عبد المعبود رحمه الله تعالى ويشرح الحديث يؤخذ من الحديث انه لا ينال هذا الثواب الا من حفظ القران وهو اثقل اداءه وقراءته كما ينبغي له فتعلاش قال ورت كما كنت ترتل اذا كان يحسن القراءه كيفش عليه ما يكسرهاش مش يرفع المنصوب وينصب المرفوع عذاب تكثير القران نعم <تصفيق> جاءت فلا بئس اذا من العمل بما حفظ لا من العمل بما حفظ ومن زلت قدمه في معصيه معصي ثم تاب فليعلم أنه يعمل بالقران أيضا حتى بالغ بعض العلماء وقال إن العامل ان من عمل بالقرآن شو يقول العلماء ان من عمل بالقران فكان انه يقراه دائما وان لم يتقنه كل اللي حفظه اللي يعمله قران كان لم يحفظه هذا بالغ يعني يبالغ لك بيمين بلي هذا هو اصل اقراءه لكن اوصى ب الذي ينال هذا الاجر من يحفظ القران يحفظه بقلب ويعمل به ومن لم يعمل بالقران فكأنه لم يحفظه. كانه لم يحفظ كانه لم يحفظ هذا صح كان لذلك انا بالقران كانه لم يحفظ غير قيمه ليس وهذا الاشر قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر اولوا الالباب وقال عز وجل وهذا كتاب انزلناه مبارك فتبعوه وتقولوا انكم في الحق فتبعوه فانزلناه فتبعوه اذا وبحديث الباب هذا وش فيه اقرا ارتقي ورث كما كنت ترثي في الدنيا منزاته الاصوله الصح منزاته عند اخر اي يستدل بالتقيب فقط الدرجه استدل ابن القيم, القيم وبعض العلماء على ان درجات الجنه اكثر من 100 درجه تعرفوا الناس انه عند الاحاديث لكم شافيله في باب الجهاد شفنا ان في الجنه مئة درجه اعدها الله للشهداء ما بين الدرجتين كما بين السماء والافكرين شفنا انها في الجنه 100 درجه اعدها الله للشهداء ما بين الدرجتين كما بين السماء كيف ندفع التعارض بين هذا الحديث وبين الحديث اللي قلنا بلي عدد آيات القرآن. عدد درجه الجنه كعدد ايات القران قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال في الوبل الصيب قال هذا الكلام في الوبل الصيب قال ان المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم الا في الجنه 100 درجه قالك هذا لا ينفي أن يكون درجات الجنه أكثر من ذلك قالك هذا ليس مساله عرض قالك هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما بل احصا دخل الجن هل هذا يعني انه له 99 شيء فقط لو غيرت شيء لكن هذا وصف يعني عنده 99 اسم بل احصا دخل الجن هذا ويتعلق بالاحصاء ان لله 99 اسما بل احصا دخل الجن يتوجد اسم لحكمه هذه يعني ما كاينش اسم اخر كذلك أنا. ان في الجنه 100 درجه اعطى الله الشهداء اعطى الله درجه خاصه بهم خاصه بهم هذا ليه لانه انه في الجنه فقط كاين 100 درجه ف هذا حفظوه اذا شكون اللي يتكلم على وصف الجنه يقول شو درجاتها 100 درجه درجاتها بعدد ايات القران وما دماك كما الله ولا لا. ما يمكن يكفر والله قادر على كل اذا نقول الحديث ان لله 100 درجه ان في الجنه 100 درجه هذه خاصه بمن بالشهداء بالشهداء ان طغيرهم فخاص بهم هم يزحمون فيها ما بين درجتين كما بين السماء والارض ما بين درجه وما بين ثونه المهم قال الشطاب رحمه الله جاء في الاثر أن عدد اي القرآن على قدر درج الجنه نقول هذا ليسح ولكن معناه صحيح فيقال للقارئ اقرا وارتقي الدرج على قدر ما تقرأ في من اي القرآن فمن استوفى قراءه جميع القرآن استولى على اقصى درج الجنه ومن قرأ جزءا منه كان رقيه من الدرج على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءه تريع مستواه في الجنه وين يخلص خلاص, خلاص التواصل مازوط عليه ان يحفظ القران الكريم هذا تشجيع لحفظ القران احفظ احفظ ما استطعت الى ذلك 6200 درجه وينك رايح يا اخي ثم نختم مجلسنا هذا غير خمسه دقيقه عندنا 5 دقائق 5 دقائق تعبتوا تعبتوا هتروح حتى توقي الحمد لله محلولين سامغلوقين ما فيش شم واحد الريحه تؤذي رائحه حاجه تسخنها الان شباب ما اشرح لكش راسك هذه لا ادري انا عندي هو 10 عندك بلا اشرح فائت خيلوها غير ربعه خيلوها غير ربعه مدابيا ننقص باش نمشيو باش نكملوا الكتاب خايلوا الاربعاء اشكون <تصفيق> بحالك راهو يتدارس ما شاء الله ان شاء الله نزال يا ربي يقفينا الوقت ان شاء الله في سنين ان شاء الله عندنا بالك حديث باش تصحوا لل... ما فيش نجيبوه بزاف في تبلع مره في صلاه النوافل في ساعات قيام الليل جماعه في... <تصفيق> لكن هذا الان بالشرفاء الاكثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين رجل اتاه الله هذا الكتاب فقال به اناء الليل و اناء النهار ورجل اتاه الله مالا فتصدق به اناء الليل و اناء النهار هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وفي روايه عند البخاري فقط لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل اتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل هذا الحديث رواه البخاري هذا الحديث معروف لا حسد الا في اثنتين الشيء الاول الذي لا حسد فيه فحسد الا فيه هو رجل اتاه الله القران فهو يقوم به انا الليل وانا النهار اتاه الله الكتاب ورجل اتاه الله المال فهو يهلكه في رواق في الحق فيهلك بمعنى يستهلكه ينفقه هذا سمي الاستهلاك اليوم من الهلاك فهتهرك المال في استهلاكك فهو يهلك وينفق في الحقد وش معناتها حسد شعب في مثل هذا الحديث انك تسمع يقول الحسد هنا معنى الغبطه هذا الصواب لكن يمكن ان يفسر باكثر من ذلك لا حسد اي لا غبطه والفرق بين الحسد والغبطه في الحسد جو او تتمنى زوال النعمه كنه تبعات التحالف اما الغبله تتمنى مثل هذول ان تزول عن صاحبك مفهوم. يعني تقول لك غير عندي مثله بصح تبقى له فالحسد يا لطيف الحسد يقول لك يروح له وهذا يعطراه ومغلق فمه هذا عادي يا هو ظلق فمو يشو يتمنى زواله وليا بالله هذا معروف الحسد هنا قال الغبطه هي الحسد المحمود الغبطه هي الحسد المحمود لماذا لان الانسان لا يتمنى زوال النعمه عن اخيه والحسد المذموم هو تمني زوال النعمه فالمباح هو الغبطه الحسد المحمود والمحرم الكبير هو الحسد المذموم لله تعالى فهنا تجد قول الله عز وجل قل اعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد من شر حاسد انت تستعيد من شر حاسد اما لو كان في الخير علاش من شر الحاسد كان فيه خير الحاسد كان حاسد الذي يحسد يتمنى ان تبقى لديك النعمه وهو يكره هذا التفسير الاول الغلط لكن يمكن ان يحمل مذ الحسد على ظاهري الحسد المحرم لا حسد الا في دنيتي طرفوشنا هذا جاء على سبيل المبالغه اي لو جاز الحسد لا جاز في هذا بين الامر وان استطعت ان لا تحصل القران لتعمل به والمال لتنفقه في الحق الا عن طريق هذا ساعمل به ولكن قدر ان الله عز وجل فتح لك بابا حللا وهو حفظ القران وأنك تعمل وتد فحرص على طريق الخير لاني هذا في مبالغه اي لو جاز الحسد لا جاز فيها بين الامرين شو هذا المغرض لو جاز كذا لا شؤم الا في ثلاثه لا أي لو جاز او كاين شوم الشوم هو التشاؤم والتطير لا كان في ثلاثه هذا تفسير ان في اربعه تفسيرا ف فدت بمبالغه مبالغه عجيبه اي لو جاز الحادث لجاز في هذه قلت لي انت وقوله هذا قول الحافظ محجر قال هذا على السبيل المبالغه رحمه الله قال هذا على السبيل المبالغه وفيه تحد على تحصيل هاتين الخصلتين كانه قال لك لو لم يحصل الا بالطريق المذموم لكان فيهما من الفضل العظيم يعني جبتوا طريق مذموم وفيه الفضل فكيف وان الله قد سدد لهما طريقا محمودا بعد من جزء قولي ازوجت تستبقوا الخيرات تستبقوا الخيرات هذا يحس وهذا المحمود يعني هاو كيف بقدر اقول هذا كذلك لاحظ اددو كيف فوتي في الجنه باذن الله غير فوتوا بالجنه هو فو. يعني هذا حسد في ذلك في ذلك تنافس الا على اثنتين وفي روايه الا في ثلاثه لانه عاله تاتي في السببية شكون يعطيني عاله تاتي بمعنى السببيه قال الله عز وجل ولي تكبروا الله على ما هدى اي باجل انه هداكم ولتذكروا ولتذكروا الله في ايام المعلومات على ما رزقكم من بينه مثلا ما رزق الله في ايام معدوده معلوماتا رزق الله من بينه من اي بسبب ما رزق وفي فاتي السببيه دخلت امراه النار في هره اي بسبب هره ودخل النار في شملته غلا اي بسبب شملته غلا اذا لا حسب ان فتنتين اي لا يحسب الا بسبب اثنتين علمت ان بسبب اثنتين هذا ولا تتمنوا ما افضل الله به بعض على بعض في امور الدنيا يا حرام تمني تقولك غير عندي مثله علاش هكذا لا نتمنى الامور تاع الاخره امور بتوصل الاخره نتمنى و... وفي ذلك فليس تنافس متنافس هذا مش يقول حسب الا في ما فيش على فضل فضل تلاوه القران فضل حفظ القران فضل العمل بالقران فالنبي قال سرج قالك لو جاز الحاسد ما جاز في لي. الحاسد اليوم مصيبه اكبر من باصيه حادثه هي بها التي اخرج ابليس ادم من الجنه وبها قتل ابن ادم اخاه احسد فقالك لو جازج جسو هذين ارفني سني حرش ويدير مشروع يعني اذا كنتم من الحارصين على حفظ القرآن هشاني يا ياتني بشراء بعض الكتب الصغيره مثل 10 قواعد العشر القواعد الذهبيه في حفظ القرآن الكريم فني حجيت رساله طيبه كيف احفظ القرآن الكريم يدخل في حلقه كاين حلقه في المسجد يعني مثلا في الحي تاعو هكذاك حلقه قران يدخل ولا يبقى لازم تدخل حلقه تسجل تحفظ كي تحفظ كل يوم نص صفحه كي تحفظ كل يوم ايتين يمر عليك عام كامل راك تحفظ 600 ايه اذا قربت 4 جمع 600 دوره ساهله هانت كل واحد يحفظ كل يوم ايتين يا صرا ها هو الضب يحفظ كل يوم تنيعمل البرنامج بعد الضص بعد بعد الخدمه كي جايه من الخدمه يبدا له اول شيء كذا بكلام الله نحفظ بهايتين يلا فيا شيء نعرضه على خويا نصلي بهذوا في نصلي بها نبدا غير شويه بيتمسوا امبار الخير هذا نقف هنا إن شاء الله سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم